فَمَن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين Allahu نزل أحسن الحديث كتابا متجابهما ثانية تقوشعرو منه جلود الذين يخشون ربهم تقوشعرو منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله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 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون 126. إنك ميتون وَإِنَّهُمْ لَمُنْصَرُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِندَ رَبِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ